أنا درة مكنونة أنا زهرة فيحة أنا حرة ومصونة بحجابي الوداء أنا درة مكنونة أنا زهرة فيحة أنا حرة ومصونة وواجب ووقار هو طاعة وفخار وفريدة لله ليس الحجاب شعار هو واجب ووقار هو طاعة Ik kan een gevoelota worden met u shirt ik heb u is een gevoelheid Ik ben een de ولا طافة الأذواق هو طاعة الخلاق لا الأهواء هو زينة الأخلاق ولا